الالبا ليس عليكم جناح ان تسبغوا ظلما ربكم فاذا افضت من عرفات فذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما دعاكم وان كنتم من قبل هين من الضعف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 ومنهم من يقول ربنا ما آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة, وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم غيب مما كسبوا والله سريع الحساب